بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف الكآيات تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم أن انذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب الالم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء واملقما وهو بدره منازل وبدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض الا لا لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياه الدنيا وطمئنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها, بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولى اذا نقواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بيمارين تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم ودحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الظرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضرَّه مرَّ كأن لم يدعُنا إلى ضرٍّ مسَّه كذلك زُلِّن للمُصرفين ما كانوا يعملون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 قل ما يكون لي أن أُبدِّله من تلقاء نفسي إن أدَّبِع إلا ما يُوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يومٍ عظيم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَتْهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَلِيلَ بِثْتُ فِيكُمْ فَقَلِيلَ بِثْتُ فِيكُمْ رُمَآمٌ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ إشْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يفلح الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُرُونَ الله ما لا يضرهم ولا قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه اياكم من ربه فقل انما الغيب لله فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 انما مثل الحياه الدنيا كما ان أنزلناه من السماء فاختلطت به نبات الارض فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها, اهلها انهم قادرون عليها أداها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء, ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جزاهم سيئات بمثلها وترهقهم ذِلَّةٌ وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاص من كأنما كأنما أغشيت وجوههم طعم من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار من فيها غالبون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تنلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفتغون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 قل هل من شركائكم من قل الخلق ثم يعيده قل الله يددا قل خلق ثم يعبده فأنتم قل يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق الحق يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي أما لا يهدي إلا يهدا فما لكم كيف تحكمون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 ما تعملون. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس, ولكن الناس انفسهم يظلمون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 أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعدلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون, إلا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون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 يا أيها الناس قد جاءتكم معبرة من ربكم قد جاءتكم معبرة من ربكم وشفاء كل في الصدور وشفاء كل في الصدور ورحمة ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله يفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله ذو فضل على الناس ولكن لا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 إن عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الذي لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان أبو عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجنبوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم قوموا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في فلق وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فشاءوهم بالبينات فما كانوا, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا نفلح الساحرون قالوا اجتنينا رد عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لهما وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ادعوا لكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى القوا ما انتم القون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا مصلح عمل المفسدين ويحق الله للحق بكلماته ولو كره المجرمون فما إِلَّا لنوسى إلا ذرية من قومه على خوف, على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين موسى يا قوم إن كنتم آمنتم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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتًا وجعلوا بيوتكم قبلةً وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالاً, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا رمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل, إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من الدين فلا اعبد فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم و ادرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حليفه ولا تكون من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يغرك فان فعلت فانك من الظالمين